الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعلم وإياك أستعين اهدنا الصراط المستفيدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المقرب عليهم والأوضاء